علم الشريعة تاج عز لابسه يشدر به ألقا سعدا وجلانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد فهذا هو الباب الذي نتدارسه في هذه المادة المباركة مادة علوم القرآن وهذا الباب يتعلق بأسباب نزول القرآن الكريم ومعنى أسباب النزول أن تحدث حادثة أو أن يسأل سؤال فينزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة بسبب هذه الحادثة أو هذا السؤال يبقى سبب النزول هو الذي نزل بسبب واقعة أو حادثة في وقته وفي السبب الذي من أجله نزل هذا القرآن والذي يتدبر القرآن الكريم يجد أن القرآن عامة ينقسم إلى قسم إما أن ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن ابتداء من غير أن يكون مرتبطا بأسباب خاصة وهذا يكون لهداية الخلق وتعبيدهم لربهم سبحانه وتعالى كما انزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بدايات القرآن اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق كثير من الآيات التي تعبد الناس لربهم سبحانه من غير أن يكون هناك سبب للنزول والقسم الثاني قال نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة كحادثة مثلا وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات من الله تعالى لبيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب عن هذا السؤال روية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف بقوله يا صباحاه فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك إنما جمعتنا لهذا ثم قام فنزلت هذه الصورة تبت يدا أبي لهب وتب فصورة المسد نزلت بسبب واقعة تكذيب أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا مزيدا من التفصيل في أسباب النزول وهناك كتاب للشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي في بيان أسباب النزول وهو المسمى الصحيح المسنج من أسباب النزول وقبل الخوض في تفاصيل مسألة أسباب النزول هناك مسألة وهي تتعلق بتكرار أسباب النزول يعني أن يتكرر سبب النزول والحقيقة أن هذه المسألة مسألة كبيرة ومسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى تحرير واختلاف العلماء فيها اختلاف قوي اختلاف العلماء في مسألة أسباب النزول من قال بتعدد أسباب النزول وبتكرارها أو من قال بعدم تكرار أسباب النزول هذه مسألة خلافية مسألة كبيرة تحتاج إلى بحث وتحرير ويكفي العاقل والدارس في هذه المرحلة أن يقلد أحد العلماء إما أن يقلد من قال بتكرار سبب النزول أو يقلد من قال بعدم تكرار سبب النزول ومن العلماء من يجمع بينها والمثال يعني من الأمثلة المشهورة في ذلك ما ورد في خبر الظهار في قوله سبحانه وتعالى في أول سورة المجادلة فقيل إنها نزلت في عويمر العجلاني وقيل إنها نزلت في أوس بن الصامت من يقول بتكرار أسباب النزول يقول نزلت في خبر أوس المرة وفي خبر عويمر مرة فتكرر سبب النزول ومنهم من يقول بالجمع بينهما أن الآية نزلت عقب الحادثتين مباشرة فكانت جوابا لكل منهما وكل فريق من العلماء له وجهته وله دلالته وعلى كل حال فإن هذه المسألة مسألة خلافية لا توجب تشاح ولا توجب بغضاء وكلام العلماء فيها معتبر سواء من قال بتكرر أسباب النزول أو بعدم تكرر أسباب النزول القائل بتكرر أسباب النزول من العلماء المعتبرين الكبار وكذلك الذي يقول بعدم تكرر أسباب النزول من العلماء المعتبرين الكبار فائدة أسباب النزول أو فائدة معرفة أسباب النزول إظهار الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام الشرعية مع إدراك الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة الإسلامية وهذا كما أنزل الله سبحانه وتعالى حكم الظهار كما جاء في خبر أوس ابن الصامت لما ظاهر من زوجته جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها حين جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وهي تقول يا رسول الله ابلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فنزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهذا هو أوس ابن الصمت إذا إذا يعالج الله سبحانه وتعالى هذه القضية رحمة بعباده ومراعاة لمصالح الناس كذلك من فوائد معرفة أسباب النزول أن اللفظ قد يكون عاما إلا أنه ورد فيه ما يخصصه قد يكون اللفظ عاما ويرد فيه ما يخصصه فالمعرفة سبب النزول تقصر الحكم على المخصص وهذا المثال أو هذه الفائدة يصلح لها التمثيل بقوله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد الله لهم عذابا أليما فقيل هذه الآية نزلت في حقي من قذف عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها خاصة وعلى هذا فإن الذي يقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها لا تقبل توبته ولا يوفقه الله سبحانه وتعالى لتوبة وإذا كان, المعنى وإذا كان اللفظ عاما إن الذين يرمون المخصنات الغافلات المؤمنات فهذا اللفظ عام يشتمل عائشة رضي الله عنها ويشمل غيرها إلا أنه بمعرفة سبب النزول نقول هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها خاصة فالذي يقذفها لا يتقبل الله سبحانه وتعالى توبته بخلاف من قذف سائر المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا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 وكذلك فمعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معنى القرآن الكريم وكشف الغموط الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها مما لم يعرف سبب نزوله قال الواحد لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها والمعنى أن الآية قد يفهم من ظاهرها معنى هو مخالف لحقيقة معناها فإذا عرف سبب النزول زال الإشكال وفيهمة الآية على وجهها حقيقة وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوّف بهما. والمعنى الظاهر من الآية هو نفي الاسم عمن طوّف بالصفة والمرّة، وإن كان من المعلوم أن الطوّاف بالصفة والمرّة ركن من أركان الحج والأمرة. فكيف تفهم الآية على حقيقتها؟ فإذا عرف سبب النزول فهمت الآية على حقيقتها وذلك لأن العرب كانت تطوف بالصفا والمروة وحولها من الأصنام والآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فكان المسلمون يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة لما حولها من الأصنام التي تعبد من دون الله فكانوا يتحرجون من هذا الطواف فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما وكذلك قوله سبحانه ولله المشرق والمغرب فإنما تول فثم وجه الله إن الله واسع عليم قد يفهم منها أن اشتراط القبلة أو أن استقبال القبلة غير مشروط لا في حضر ولا في سفر لا في فريضة ولا في نافلة وهذا, وهذا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من اشتراط استقبال القبلة فإذا علم سبب النزول زال الإشكال فمما جاء في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفر من الأسفار فجن الليل فاختلفوا في القبلة فاجتهدوا فقال بعضهم القبلة ناحية المغرب فخطوا خطا وقال بعضهم القبلة ناحية المشرق فخطوا خطا فلما أصبحوا وجدوا القبلة الحقيقية في غير اتجاه هذه الخطوط فأنزل الله سبحانه ولله المشرق والمغرب فإنما تول فسمى وجه الله فعلمنا أن الذي يجتهد في تحديد القبلة ثم يظهر له خطأ هذا الاجتهاد ولكن يشترط أن يجتهد أولا عليه أن يجتهد أولا ويعمل العلامات والدلالات التي تدله على القبلة الصحيحة فإذا ظهر خطأه بعد ذلك فإنه لا يعيد الصلاة بخلاف هذا الذي يصل هكذا ابتداء من غير أن يتحرى. ومن غير أن يجتهد فإن صلاته تكون غير صحيح وكذلك ما جاء في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت ولله المشرق والمغرب فإنما تول فسم وجه الله فيكون المعنى يعني يكون معنى هذه الآية إنما هو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. فمعرفة سبب النزول يبين المعنى الصحيح للآية. كذلك معرفة سبب النزول تعرف. أو يعرف في من نزلت هذه الآية وعلى من تحمل هذه الآية فلا تحمل على غيره فلا تحمل على غيره ويستشهد هذا أو يستشهد لهذا بما ورد من سؤال ورد لابن عباس رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى في أو... في أواخر صورة آل عمران لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فهذه الآية يعني قد يفهم منها غير معناها لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا فكل واحد منا يفرح لما اتى فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب عن شيء فأخبروه بخلاف, فأخبروه بخلاف الحقيقة وولوا مدبرين فرحين بِكَذِبِهِمْ على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بِمَفَازَةٍ من العذاب فَهَذِهِ نزرت فِي هؤلاء الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل من فعل مثل وليست عامة في كل فرح وفي كل شيء يستدعي الفرح كذلك كثير من الآيات التي تحمل على المدح يحملها الشيعة على على أئمتهم وعلى علمائهم وكثير من الآيات التي فيها ذن يحملونها على مخالفهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة والعياذ بالله والتين والزيتون قالوا هو أمير المؤمن علي بن أبي طالب فكل مشح وكل ذنب فكل مشح يحملونه على آئمتهم وكل ذنب يحملونه على مخالفيهم فإذا أعرف سبب النزول استطعنا أن نرد عليهم هذا الكذب وهذا الافتراء كذلك لما كان مروان ابن الحكم وقد ولاه معاوية رضي الله تعالى عنه فقام مروان يدعو لمعاوية فخرج عبد الرحمن ابن أبي بكر فكلم مروان في شيء فقال له مروان أنت الذي نزل فيك قوله سبحانه والذي قال لوالديه أفل لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل الآية فدخل عبد الرحمن إلى بيت أخته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فخرجت عائشة إلى مروان فقالت ما انزل الله فينا شيء من القرآن ما أنزل الله فينا إلا عذري فهذه الآية معرفة سبب نزولها تبين تبرئة عبد الرحمن ابن أبي بكر من مثل هذا الادعاء الذي ادعاه عليه مروان ابن الحكم ولعله قد وصل إليه بسند ضعيف أو منكر فظن مروان أن المراد هو عبد الرحمن ابن أبي بكر إن كان المراد خلافه كذلك القصة المشهورة في الصحابي المفترى عليه ثعلبه ابن حاطب فإنه من البدريين ولا يصح فيه سبب النزول في الآية التي في سورة التوبة وهي قوله سبحانه ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله داخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فنسبه هذه الآية إلى الصحابي الكريم فعلب ابن حاطب منكر وشاذ ولا ينبغي أن يقرر إنما هو من البدريين والذين شهدوا بدرا والله سبحانه وتعالى قتاب على أهل بدر إذا أسباب النزول معرفته له فوائد عظام وينبغي للمفسر أن يرجع إلى مثل هذه الأسباب وإلى مثل هذه الفوائد حتى يفسر القرآن تفسيرا صحيحا على وفق مراد الله سبحانه وتعالى وعلى وفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم الباب الذي بعد ذلك هو باب المكي والمدن وإجمالا نقول إن الصور المكية من الصور المكية ست وثمانون صورة والمدنية ثمانية وعشرون صورة على اختلاف في بعضها ولكن يعني هذا على سبيل التقرير. المكي والمدني، المكي والمدني معرفته تفيد الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في طريق دعوته إلى المدعوين، وينظر الإنسان في حال المدعوين وفي سلوكهم وفيما يجب أن يقدمه لهم من أساليب ومن أحكام. ومن مواعظ فإنه لكل حادثة حديث ولكل مقام مقال قال والدعوة إلى الله تحتاج إلى نهج خاص في أسلوبها إزاء كل فساد في العقيدة والتشريع والخلق والسلوك, والخلق والسلوك ولا تفرض تكاليفها إلا بعد تكوين النواة الصالحة لها وتربية اللبنات التي تأخذ على عاتقها القيام بها ولا تسن أسسها التشريعية ونظمها الاجتماعية إلا بعد طهرة القلب وتحديد الغاية حتى تكون الحياة على هدى من الله وبصيره الذي يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية في وقعها ومعانيها فحيث كان القوم في جاهلية تعمى وتصم يعبدون الأوثان ويشركون بالله وينكرون الوحي ويكذبون بيوم الدين ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وهم الاداء في الخصومة أهل ممارات ولجاجه في القول عن فصاحة وبيان حيث كان القوم كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة وشهبا منذره وحجج وحججا قاطعة يحطم وثنيتهم في العقيدة ويدعوهم إلى توحيد الألوهية والربوبية ويهتك أستار فسادهم ويسفه أحلامهم ويقيم دلائل النبوة ويضرب لهم الأمثلة للحياة الأخرى وما فيها من جنة ونار ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا بمثل القرآن ويسوق إليهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرة فتجر في مكي القرآن ألفاظا شديدة ألفاظا شديدة القرأ على المسامع تقذف حروفها شرر الوعيد والسنة والعبار العذاب فكلا الرادعه الزجرة والصاخة والقارعة والغاشية والواقعة والفاظ الهجاء في فواتح الصور وآيات التحدي في ثناياها ومصير الأمم السابقة وإقامة الأذلة الكونية والبراهين العقلية كل هذا نجدوه في خصائص القرآن المكي وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر قيره وشره وامتحنت في عقيدتها باذى المشركين فصبرت وهاجرت بدينها مؤثرة ما عند الله على متع الحياة نرى الآيات المدنية طويلة المقاطع تتناول أحكام الإسلام وحدوده وتدعو إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله وتفصل أصول التشريع وتضع قواعد المجتمع وتحدد روابط الأسرة وصلات الأفراد وعلاقات الدول والأمم كما تفضح المنافقين وتكشف دخيلتهم وتجادل أهل الكتاب وتلجم أفواههم وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني إذن في معرفة المكي والمدني خير سبيل لفهم طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والسبيل إلى معرفة المكي والمدني إما بالطريق السماعي وإما بالطريق الاجتهادي الطريق السمعي أن الصحابي أو أحد الصحابة الذين عاصروا الوحي على أن هذه الآية نزلت في مكة أو نزلت في المدينة أو نزلت قبل الهجرة أو نزلت بعد الهجرة قال القاضي الباقلاني إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين والمنهج القياسي الاجتهادي استند الى خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني وفي تعريف المكي والمدني على المشهور ثلاثة اقوال او ثلاثة اعتبارات الاعتبار الاول اعتبار الزمان اعتبار الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة وهذا يعتبر أقوى الأقوال وأرجحها ولا تكاد تخرج عن هذه القاعدة آية من الآيات ولذلك فإن قوله سبحانه إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تعتبر مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة وإن كانت نزلت في جوف الكعبة وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا تعتبر مدنية وإن كانت نزلت بحجة الودع وهذا يعتبر أقوى الأقوال وأرجح الأقوال الاعتبار الثاني اعتبار المكان فما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني ويشكل على هذا القول ما نزل في غير مكة وفي غير المدينة فبأي القسمين يلحق وهذا كالذي نزل بميناء وعرفات والحديبية والذي نزل بتبوك وغير ذلك من أي القسمين سيلحق فيترتب عليه خلل الاعتبار الثالث اعتبار المخاطب فالمكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة وينبني على هذا الرأي أن كل يا أيها الناس تعتبر مكية ويا أيها الذين آمنوا تعتبر مدنية وهذا يشكل وهذا يشكل لأن صورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس يا أيها الناس عبود ربكم ولذين من قبلكم لعلكم تتقون وصوره الحج مكية وفيها قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ولهذا فإن القول الأقوى والله أعلم أن ما نزل قبل الهجرة فهو المكي وما نزل بعدها فهو المدني هناك بعض المميزات التي تميز القرآن المكي و قرآن المدني فمن ضوابط المكي أن كل صورة فيها سجدة فهي مكية كالسجدة والحج والأعراف والإسراء ومريم هذه الصورة التي فيها سجدة فهي مكية كل صورة فيها لفظ كلا التي تفيد الردعة والزجر فهي مكية كل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغادرة فهي مكية سوى صورة البقرة كل صورة فيها آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة وكل صورة تفتتح بحروف التهجي الافلام ميم الافلام را حاميم فهي مكية سور البقرة وآل عمران واختلفوا في سورة الرعد من ناحية الموضوعات فيتميز القرآن المكي بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده وإثبات الرسالة وإثبات البعث والجزاء وذكر القيامة وهولها والنار وعذابها والجنة ونعيمها ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع وفضح جرائم المشركين في سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلما ووأد البنات وما كانوا عليه من سوء العادات ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى الانتصار عليهم قصر الفواصل مع قوة الألفاظ وإجاز العبارة بما يصخ الأذان ويشتد قرعه على المسامع ويصعق القلوب ويؤكد المعنى بكثرة القسم في قصار المفصل وأما القرآن المدني فمن ضوابطه كل صورة فيها ثريضة أو حد فهي مدنية وكل صورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى صورة العنكبوت فمنهم من يقول الآية التي ذكر فيها المنافقون في صورة العنكبوت منهم من يقول مكية ومنهم من يقول مدنية وهنا كيف يرد ذكر المنافقين في في في الآيات المكية ومعلوم أن النفاق أو قد اشتهر أن النفاق لم يوجد إلا في المدينة وهناك تخريج لبعض العلماء على هذا أن من النفوس ما هو قابل للنفاق أصلا لا يتعلق بقوة الدولة أو بضعفها فإن من النفوس نفوسا تحب النفاق وتأوي إليه وهذا يحمل على حال بعض المنافقين الذين كانوا في مكة فقد كانت نفوسهم تميل إلى النفاق مع ضعف المسلمين والآية التي في سورة العنكبوت هي قوله سبحانه وتعالى فليعلمن الله الذين أمنوا ولا يعلمن المنافقين ومن ناحية الخصائص فالموضوعات فيتميز القرآن المدني ببيان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث وفضيلة الجهاد والصلاة الاجتماعية والعلاقات الدولية في السلم والحرب وقواعد الحكم ومسائل التشريع كذلك مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام وبيان تحريفهم لكتب الله وتجنيهم على الحق واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم كذلك الكشف عن سلوك المنافقين وتحليل نفسيتهم وإزاحة الستار عن خباياهم وبيان خطرهم على الدين طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها كانت هذه نبذة مختصرة عن بابين من أبواب علوم القرآن أسباب النزول والمكي والمدني نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغا شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.